اثنان استمع إلى الجمل الآتية وأعدها وتأمل معانيها مستعينا بالصور ثم اكتبها في دفترك مسلسل قيامة أرطغرل من أجمل المسلسلات هذا الفيلم للجيش التركي ضد الإرهاب الحاسوب له تأثير إيجابي وسلبي نستعمل لوحة المفاتيح للكتابة نستعمل كارت الميغابايت والجيجابايت لحفظ الملف. هذا فيلم تركي مذبلج للعربية. الأفلام الأجنبية مترجمة للعربية. نستعمل الماوس لفتح الملف وحذفه وقصه أو نسخه في ملف آخر. مشاهدة التلفاز مع العائلة ممتعة.